Ma or oh. نس빈ا في البحر عجبا قال ذلك ما كن من نظر الا انت تريد ما قصصا ولكن ذا من عبادنا اتينوا رحمه قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به لَن تَنْتَصِرَ قَائِمًا أَن خَرَفْتَ تَالِتُ غَرَقَ أَهْلَهَا لَقَدِ اشْهِيَ اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قُلْ أَلَنْ تُقْتَرِتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَقْتُلِ بِجِسْمِ شَيْءٍ